بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا ورزقنا صدق النية وإخلاص العمل أيها الإخوة لا شك أننا جميعا الليلة نفوس مجهدة وقلوب مجروحة نتيجة هذا الذي يقع بالمسلمين من إثخان ومن جراح ومن عدوان متواصل لا يقف ولا يكف القلب لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يشعر بعمق المأساة جسد واحد بعضه يضرب ويكوى وتنزل به المصائب فليس من المعقول أن يعيش الإنسان معزولا عن هذا الذي يجري ونحن جيل يا إخواني منذ ولدنا منذ عينا منذ عينا نعيش فقط هذه المآسي في كل يوم نسمع عن ضربة جديدة للأمة الإسلامية في مشرق أو في مغرب فنجلسنا تدارس ونقول ما الذي سنفعله وهذا القدر ينزل بالمسلمين وليس هذا الجيل فقط وإنما أيضا الأجيال التي سبقته جيل الآباء وجيل الأجداد زمن طويل قدر الأمة الإسلامية فيه أنها فرطت وتركت وحادت فوقعت في أسر عدوها وطال الأسر وفي كل يوم تقع مشكلة جديدة لا شك أنني كنت أحب الليلة أن أبدأ مباشرة في موضوعي وأن أبدأ في سلسلتنا وفي حديثنا معا وكان ربما الأصح أن نشير إلى هذه الأحداث ثم أن ننطلق بعد ذلك إلى ما نحن فيه من المنهاج هذا هو الأجدى والأنفع ولكن على كل حال نحن أمة تعلمت أن القرآن كم وقف أمام مآسي المسلمين وقف معهم يواسيهم ويعمق لهم أفهامهم ويتدارس لهم أمورهم ويشرح لهم المسائل فبمن نستن إلا من نستن بالقرآن الكريم أقرأ في سورة أل عمران مثلا أن الله سبحانه وتعالى وجد المسلمين قد انهزموا في أحد وشعروا بالألم وشعروا بالجرح فوقف القرآن ليقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وليقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون القرآن ما كان يمر على جراح المسلمين مرورا سريعا عابرا وإنما كان يقف معهم أمام الظروف التي يمرون بها ونحن نرى جسد الأمة الإسلامية يكتوي يكوى وتنقل إلينا الأخبار خبرا بعد خبر ما يقع بالمسلمين ترون ما يقع بإخواننا وحبات قلوبنا وفلذات أكبادنا في غزة ترون قوما عزل ليس معهم سلاح وليس معهم وسيلة دفاع تنزل عليهم قدرات جيش كامل نزولا متواصلا يصب فوق رؤسهم وترون بعض المفتونين وقد استدرجوا لتصريحات يصرحون بها انه يعني المخطئ هو من وقع في كذا ومن وقع في كذا ثم استدرجوا الى هذا الكلام لتكون تصريحاتهم ممهدة وغطاء لهذا الضرب الذي نزل بإخواننا هناك هؤلاء الذين يسارعون في أعدائنا ولم يعد لهم نصيب من ثقتنا ترون غزة وما وقع بها ترون الفتنة التي يتعرضون لها وترون سكوت البلاد والعباد سكوت الدول الإسلامية وسكوت العالم وهو يرى لدرجة أن الآن وأنا قادم سمعت أن مجلس الأمن رفض حتى أن يصدر بيانا يدين فيه العدوان على الأبرياء أو على المدنيين هناك ثم تجدون أيضا بجوار أحداث غزة تجدون ما حدث ما يحدث في لبنان أن الأمريكا بقدراتها العسكرية توجه بارجة عملاقة إلى سواحل لبنان في بداية للتهديد وأنا أريد أن أؤكد لإخواني ما قلته مرارا واحفظوه عني إنه سنة 2008 ميلادية التي نحن الآن في بداياتها هي السنة المرصودة لحسم أمور كثيرة في المنطقة اللي هي شرق فلسطين وشمال فلسطين ولذلك يهددون سوريا ويهددون إيران ويهددون وترون ما ينزل بالعراق وأهله الكرام الطيبين وترون ما يحدث في لبنان وترون منطقة يريدون أن ينتهوا بها منها في هذا العام قلوبنا مجهدة وهي ترى ما ينزل بالمسلمين وترون إلى جوار هذا أيها الإخوة وما ما نقلته الأمباء عن أوروبا وأنتم تعرفون كم تحدث الدعات والمفكرون والعلماء والأئمة حول مسألة الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت لم تعد مرة وكرروها وإنما سبحان الله أنتم سمعتم وزير خارجية وزير وزير الداخلية في ألمانيا وزير تبصحف الد... سكتت وزير الداخلية في ألمانيا بيقول أنا أدعو الصحف إلى أن تنشر جميعا وفي توقيت متناغم وواحد نفس هذه الرسوم الكاريكاتيرية في مرة واحدة وفي يوم واحد لتنزل نزول الصائقة على المسلمين، ويقول أعلم أنها تؤل يعني تؤلم المسلمين يعني حتى فقدوا الذوق، فقدوا الإحساس وزيد داخلية ألمانيا يقول أدعو إلى نشر الصور دي كلها مرة واحدة في وألمانيا مش الدنمارك يعني بدأت المسألة وسمعتم رئيس الاتحاد البرلماني الأوروبي عندما. أتى إلى بلادنا يرفض أن يعترف أن هذا خطأ وإنما يقول أنا يعني صحيح أن هذا قد يؤلم المسلمين ولكننا معه لأننا لا نستطيع أن نوقف حرية الصحافة الدنيا الدنيا تتجمع وتضرب المسلمين ماذا ينتظر أن تكون قلوبنا في مواجهة هذا كله ماذا ينتظر ماذا ينتظر أن نشعر وأنا أعلم ولا بد أن تعلموا يا إخواني أن هذه ليست مفاجأة لا أبدا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها وقال إن الأمم توشك أن تتداعى عليكم يدعو بعضها بعضا إليكم يقولوا تفضل هاجم المسلمين تفضل انتقص من أمر المسلمين تفضل خذ من حقوق المسلمين توشك الأمم أن تتداعى يدعو بعضها بعضا عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها الناس اللي بياكلوا مع بعض في عزومة زي ما بيعزموا على بعض يقولوا تفضل كل يقولوا لا والله لنت اللي واكل يا راجل خد يا شيخ لا حتى يعني كما يدعو الآكلون بعضهم بعضا إلى الطعام ففزعوا وقالوا يعني إلى هذه الدرجة سنكون قليلين لدرجة أنهم يمدوا أذيهم يأكلونا قال بالعكس أنتم يومئذ كثير كثير جدا كثير جدا ربع سكان العالم اليوم أكثر من مليار وربع مليار مسلم أنتم بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم لا قيمة لكم لأنكم لا تقفون لأمر دينكم القضية أيها الأخوة أننا نشعر بما ينزل بالمسلمين من جراح ونشعر أن جسد الأمة يكتوي والناس يا إخواني المسلمون يصرخون بالعلماء والأئمة والدعاء بيصرخوا ويهتفوا بنا يقولون نعملوا معروف يقولون نعمل إيه أمام حالة العجز التي نحن عليها. نحن عجزين تماما مش عارفين نتصرف. وعليكم أنتم يا رأس الأمة يا يا يا أصحاب الأم الفضيلة يا أصحاب الرسالة يا أصحاب العلم أولونا ماذا نفعل إنسان في مصر ويرى ما يقع بفلسطين ويعرف ما يحدث على الحدود المصرية الفلسطينية ولا يستطيع ولا يملك شيئا ماذا يفعل إنسان على حدود لبنان وسوريا ماذا يفعل إنسان دلونا على السبيل وفي حقيقة أنا اليوم قررت أن أقف ماليا يعني بتؤدة امام هذا السؤال امام هذا الاستصراخ الاستصراخ الناس البسطاء اللي بيقولوا نعمل ايه ننجو ازاي نتصرف ازاي واحنا ضعفاء الفلاح في الغيط ولا العامل في المصنع ولا البسطاء الناس بيع اللمون ولا اللي بتشوي درق بيعملوا ايه لنصرة الاسلام والمسلمين ويستصرخون الدعاء ويقولون للدعاء دلونا وعرفونا ما الذي سنفعله نريد أن نقف أمام هذا ولكن الحقيقة أنا قبل أن أقف أمام هذا الكلام عايز أقف أمام بعض الاعتبارات الموجعة نفسيا لإخواننا الأول يعني أنا اليوم يا إخواني أريد أن أقدم إجابة للذين يصرخون في الدعاة ويقولون له قولوا لنا ماذا نفعل وأريد أن ألغي التزييف والتزوير الذي يقال لعقول المسلمين بيتألهم كلام مش هو المطلوب منهم ليصرفوهم عن حقيقة الدور الذي يجب أن يقوموا به ولكن أنا قبل أن أقف أمام هذا سأستعرض بعض النقاط اللي بعض الإخوة المسلمين في كل مكان يعني بعض الاعتبارات اللي عايز أقول إنها بتوجع نفسيا توجع و و و و و وتخلي المسلمين حلهم ينهد حس إنه حلهم مهدود مش عارفين يتصرفوا عايز أقف قدامها أشيلها وأوزلها الأول علشان أخلي القلب يبتدي يعرف بقى المنهج المطلوب مننا كمسلمين إيه لأنه مهما تكلمت مع إخواني في كل مكان ماذا علينا أن نفعل لو قلوبهم موجوع من بعض لن يستطيعوا أن يفهموا ما نقول أول شيء أنا عايز أوجه كلامي إلى إخواننا سواء في غزة أو في أوروبا أو في أي مكان يعني يضرب فيه المسلمون اعملوا معروف ما تشعروش تجاه المسلمين بلوم ما تحسوش انكم بتلوموهم ما تخلوش نفسكم تثور عليهم فين المسلمين ما الذي يفعلونه لان انتم مش متصورين الأمة الإسلامية وقعت في الاسر هي الاخرى وقعت في الاسر الام في كل شعوب المسلمين في كل مكان في كل البلاد الامة الإسلامية في اسر واسيرة اخوانكم اللي انتم بتجروا في عروقهم كما تجري الدماء في العروق اللي انتم بالنسبه لهم حبات القلوب هم ايضا اسرى كما انكم اسرى وهم لا يستطيع لا يجدون ما يفعلون كما انكم لا تجدون ما تفعلون لانه ده زمن طويل مر به المسلمون زمن طويل حوصروا حتى وقعوا في الاسر فاذا استشعرتم أنكم تثورون نفسيا على الذين لا يفعلون شيئا فلا بد أن تعلموا أنهم هم أيضا في حالة من الكرب مثل كربكم لا يعرفون كيف يتحركون نحن شفنا فقراء ينفقون قروشهم يمنعون أنفسهم من القوت لنجدة بعض الإخوة ورأينا في هذا من, من, من يخرج إلى الشوارع ويتحمل الإعنات ويتحمل المخاطر من أجل القيام بنصرة إخوانه في الله لكن اوعوا يا إخوة يصل الأمر إلى أن الشيطان يمزق نفسيا الرابطة الإيمانية العميقة بين المسلمين وبين بعضهم دي أول شيء لازم لكم. نعم من بيدهم مقاليد الأمور عليهم أن يفعلوا نعم من بيدهم والأموال عليهم أن يفعلوا نعم من بيدهم القدرات والسلطات عليهم أن يفعلوا لكن يجب أن ننظر إلى إخواننا نظرة الذي يحسن الظن في إخوانه لاعتبار الثاني أقول يا إخواني صحيح يجرح قلوبنا منظر القتلى والجرح والمحروقين وما إلى ذلك ولكن يجب أن لا نحزن نحن نحزن على فراقهم ونحزن على ما ينزل بهم من ظلم لكن لا بد أن نعلم أن هؤلاء الشهداء هم السعداء هؤلاء الشهداء هم السعداء هؤلاء الشهداء كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتلوا وذهبوا إلى الله قالوا يا رب من يبلغ عنا إخواننا ما نحن فيه من يبلغ عنا الناس ال ال الهنى والسعادة اللي احنا فيه فيها حتى لا يجبنوا, حتى لا يجبنوا ولا يتقاعسوا ولا يتراجعوا فقال الله تعالى لهم أنا أبلغهم عنكم ما تريدون ونزل قول الله تعالى الذي وصف الشهداء بأنهم فرحين وبأنهم يستبشرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء الذين تتعب القلوب عليهم هم الذين هم هم حياة الأمة هم حياة الأمة لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم كان وجد رجلا كان أبوه قد قتل في الغزوة بالأمس فوجده حزينا على فراق أبي وعلى ما نزل بأبي فقال له يا فلان إن الله ما كلم أحدا كفاحا ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب ولكنه كلم أباك كفاحا فقال له تمنى علي فقال يا أبي فقال فقال يا ربي وما أتمنى أنا شايف كل شيء أعطي لي لا ينقصني شيء ولكني أرجو أن أعود فأقتل في سبيلك عشر مرات لعظم ما أراه فسر العبد الخنساء التي التي تعرفون شأنها مع شقيقها بكت عليه حتى عميت في الجاهلية لكن لما أبناؤها قتلوا شهداء فرحت ووقفت قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله وأرجو أن يجمعني الله تعالى بهم غدا في مستقر رحمته يا إخواني نحن كمسلمين نعلم أنه فراق قصير بعده لقاء وأن هذا الفراق لا يدوم وأن الله سبحانه وتعالى يخلف على الشهداء الشهداء هؤلاء أجسادهم نعم في الدنيا في الأرض لكن ربنا بيجعل أروحهم في, في, في أجساد طيور في جوف طير خضر تطير في الجنة ليس لهم مكان فقط لا يتجاوزونه بل تطير في الجنة ترد أنهارها وتأكل من سمارها وتعيش كيف شاءت فالشهيد هو السعيد ولذلك نحن لا نشعر بأن هناك شيء اسمه يعني حزن على الشهداء بقدر ما نشعر بشهادة هؤلاء أنها سعادة والله تعالى جعل الشهادة هدفا من اهداف الدين قال ويتخذ منكم شهداء يعني أخذ الشهداء واصطفاء الشهداء هو من أهداف الدين فلا نشعر بالعكس أنا أرجو من إخواني أن يعلموا هناك وخصوصا في غزة المباركة أن هذا الاستشهاد الذي تمرون به الآن دوره أنه يحيي الأمة الإسلامية بكاملها من إندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا بل المسلمين حتى في بلاد الاغتراب من الياباني إلى أمريكا لا يترك مسلما إلا وتحيه هذه الأحداث وده دور الأمة إحنا مش بنربي ولدنا وذوينا علشان نسمنهم ويكبروا نحن نربيهم لهذا نحن نربيهم وأنتم بالعكس تجدون في أن الله سبحانه وتعالى يعني عندما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا فيك منكم ويعلم الصابرين اتخاذ الشهداء هو هدف من أهداف الأمة الإسلامية ولذلك هي الأمل وأنا أتذكر أن سيدنا عبد الله بن رواحة كان يقول للمسلمين لما وجدهم يخافون من عدوان الروم عليهم ألهم إنتوا إنتوا زعلانين الذي تخافون منه إن الذي تفرون منه والذي تخافون منه هو الذي ترجونه. هو هو الشيء اللي انتو خايفين منه وبتهربوا منه هو الذي ترجونه لأنه اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كانت هتاف المسلمين الصادقين وحسبكم يا إخواني أنه لم, لم تأتكم هذه الشهادة وأنتم غرق في خمر أو في معصية أو في فساد أو في ضياع وإنما جاءتكم وأنتم مجاهدون واقفون على أقدامكم فالشهادة في سبيل الله إنما هي هدف من أهداف المسلم وأنها بهذا يعني ولذلك أنا الحقيقة أقف أمام بعض بؤر النور لم يخل الأمر من بؤر النور من من إضاءات مستفيضة في الأمة الإسلامية أنا زي ما قلت رأيت بعض فقراء المسلمين يجودون بأقواتهم بالقوت بلقمة العيش في سبيل أنهم يوفروا ما يقدمونه لإخوانهم وهم فقراء وأتذكر السودان بكل إجلال وأرسل إليه من هنا صحيح هذا لا يكفي ولكن هذا ما بأيديهم هذا ما بأيديهم أذكر أن السودان من أربع خمس أيام فقط قرر ورأيت رئيس السودان وهو يخطب هذه الخطبة ويقول يعني أنا من الآن لن يدخل دنماركي إلى أرض السودان ولن يضع قدمه في أرض السودان هذا الكلام مجرد أنه حتى من ناحية الأدبية يشعر الدنماركي أنه موقوف عن دخول دولة لو أن كل بلاد العالم الإسلامي فعلت هذا لكان الأمر عظيما لكن أيضا هناك له فايدة مادية أن من إذا منع الدنماركيون من الحركة في بلاد المسلمين هذا في حد ذاته عمل عظيم، ولذلك يعني بعض زين بيقول بعض بؤر النور وورأيت بعض الشباب برغم الإعنات وبرغم المشقة وبرغم المخاطر ينزلون إلى الطرقات ليتظاهروا تظهر نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لطلب النجدة والنصرة من المستضعفين والمظلومين. الأمة الإسلامية تحيا لذلك الاستشهاد اللي موجود ما بيضعش سذن ما بيروحش بلاش وإنما هو يحيي الله تعالى به الأمة الإسلامية وهذا الذي أقوله يا إخواني في أمر الاستشهاد لابد أن يكون واضحا أنه من أجله من أجله علشان شرع الله الاستشهاد أنتم عارفين قصة الطفل سورة البروج طفل سورة البروج ده اللي هو الطفل اللي ساحر وملك ودعى وما إلى ذلك يوم قتل في اللحظة اللي قتل فيها اللي قال له خذ سهما واضربني فستقتلني في اللحظة اللي قتل فيها واستشهد لم يكن هناك مسلم واحد في الأمة بسبب استشهاده أسلامت الأمة كلها استشهاد دوره أنه يحيي الأمة دوره أنه ينقل ناس من الموات إلى الإحياء هذا هو دوره الطبيعي أصحاب الكهف يوم دخلوا الكهف نظروا إلى قومهم فقالوا هؤلاء قومنا ما فيهمش مسلم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إنما بغيبتهم في الكهف كانت النتيجة ماذا كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى لما بعثهم وجد الناس وجد الناس مسلمين. دور من يجود بنفسه في سبيل الله أنه يحيي الأمة. فنحن نتألم على إخواننا الذين نراهم شهداء. نعم نتألم لوضعهم ولكن ليعلموا ولتعلم أمهاتهم وآبائهم وذوهم أن هؤلاء الناس جعلهم الله تعالى سببا في إحياء ملايين من المسلمين كانوا موتا كانوا موتا وكانوا لا يشعرون بما ينزل بالمسلمين فهنأوا وسعدوا واعلموا أن اجتهاد العدو ضدنا هو في الحقيقة دليل على أن أمتنا تحيا ولو لم تكن الأمة حية ما ضربنا اليهود ولا عدونا بهذه الصورة ولكنهم يخشون حياتنا ويخشون نهضتنا ووقوفنا على على أقدامنا. أيضا أيها الإخوة من القضايا التي أريد أن أخليها أولا قبل أن أتكلم في موضوعي. إياكم يا أخوينا إياكم أن يضعوا في بقرب النصر بأن النصر قريب. واحد يشوف ما ينزل بالمسلمين من من جراح ومن مصائب فيقوم يقول إيه. يقول لي يعني المسألة زادت عن حدها مش ممكن موضوع اوعوا يضعف يقنكم بالنصر القريب لأصحاب الاتجاه المستقيم مش للملتوين وليس لمن يسارعون في عدوهم وليس لمن يقولون للناس إنكم لن تستطيعوا أن تقفوا على أقدامكم وعلى فكرة على فكرة هو هي دي سنة النصر دائما أنه يأتي من الضعف أنتوا ما أبدا قول الله تعالى في سورة الأنفال مثلا ماذا يقول الله عز وجل يقول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ما فيش بها أكثر من كده يدخل الناس يخطفوا واحد يحطوه في السجن قليل مستضعفون ليس بكم قوة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس شايف النقلة فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات نقلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نقلة كنتم أذلة وكنتم تخشون على أنفسكم فإذا بالقدر ينقل هذه الذلة إلى نصر ولقد نصركم الله وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يبقى زي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيادكم بنصره يبقى اذكروا إذ أنتم قليل مستضعف ولقد نصركم الله ببذل وأنتم أذل في قصة طالوت وجالوت لما برزوا لجالوت وأصبحت المواجهة مية بين الكفر والإيمان قالوا لا نحن ما نقدرش عليهم دول العمالقة الفضاع المتجبرين أصحاب السلاح والقوة والقدرة ما نقدرش عليهم قالوا لا طاقة ما عندناش قوة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده النتيجة فهزموهم بإذن الله شايف مباشرة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فهزموهم بإذن الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر سنة الله في النصر أنها تأتي من رحم حالة الاستضعاف لكن مع قوم يعرفون سبيل وقوفهم كمؤمنين في سبيل دينه هيا دي قضيتنا لذلك إياكم أن هؤلاء الناس اللي بيهزوا ثقة الناس اوعوا انهم يحركون ايضا ايها الاخوة وانا اقول لكم لا تهتز يعني لا تهتز ثقتكم ويقينكم بالنصر اقول لكم اسألكوا سؤال واضح انت كنتوا عايزين الامة الاسلامية ها تنتصر وهي في حالة المعصية الشديدة اللي هي كانت فيها كلنا عارفين حالة المعصية في الامة الاسلامية متصورين ربنا ينصر العصا على عدوهم متصورين في ظل حالة العصيان تشار مخدرات وشذوذ وفساد وخمور وترك للصلوات ومجاهرة بالصيام في نهار رمضان وترك للحجاب وترك متصورين ربنا ينصر أمة الإسلامية ما يبقى الناس يعني ما يبقى طائعين ليه بقى إذا نصر العصات بهذا فبالعكس ما يقع بالمسلمين هو عملية تحويل الأمة من المعصية المتمكنة إلى الطاعة إن شاء الله والله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى ينصر فئة سماها أنها تنصره ولا ينصر الله من ينصره إن تنصر الله ينصركم فليس من المتوقع أن كان يأتينا النصر ونحن مخمورون مثلا والعياذ بالله أو يأتينا النصر وإحنا بنتفرج على التلفزيون راقصات وعاريات وكاسيات لم يكن من المتصور أن يأتينا النصر مش ممكن يأتينا النصر والناس لا تصلي لا يمكن يأتي النصر والناس لا تصوم وتترك المجاهرين بالفطر في نهار رمضان لذلك عمليات التحويل وها وشوفوا يا إخوة هذه هي السنة دائما حتى لو التزمنا فإن الله تعالى لابد أن يختبر ويختار النوعيات الجيدة كلمة تفاكرين هتخش الجنة وردت مرتين في القرآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين سبقوكم الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزلوا زلزلوا, زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فنحن ثقتنا بنصر الله لا تتخلف ونصر الله آت لا ريب فيه القضية عندنا نحن هل استكملنا أننا يعني نستحق نصر الله أو لا القضية التي بعد ذلك وأنا أمر على هذه القضايا مرورا بس كما قلت أنا أخي القلوب لأن عايز أتكلم في موضوع مهم في هذه القضية فلا أريد لقلوب المسلمين أن تكون ممتلئة بما يصدها ويمنعها من أن تفهم القضية الفضيعة قضية المرجفين قضية المرجفين الناس اللي إسرائيل بتستميل فيهم من عشرات السنين وتهز ثقتهم في منهاجهم اللي الأوروبيين والغرب قاعدين يعلموهم ما يبقوش مسلمين بالقدر الكافي يبقو تبع الفكر الغربي المرجفون ويذكرهم القرآن يقولوا إيه يقولك إيه في غزة كل وكل البيانات الرسمية طلعة كده كأن ما عادش فيه طريقة غير أنه يا ناس موتوا عيشوا تحت جزم اليهود دي الطريقة الوحيدة كل واحد طلع بيان يقول إيه؟ يقول ندعو إلى إيقاف الصواريخ خلاص. خلاص دي بياناتنا إحنا اللي بتقول كده تقول اوقت قومه خالص اسكتوا استسلموا اسكتوا خالص عشان ما تعطوش لإسرائيل حجة ان هي تضربكم طب خلوا الناس التانين هما يقولوا كده وقولوا انتم ان من حق الناس ان يثوروا لكرامتهم خلاص ما فيش سبيل غير استسهال الزل واستسهال الهوان واستسهال ترك الكرامة خلاص هي دي الطريقة الوحيدة ان اللي يتضرب فيسرخ نقوله بطل تسرخ علشان ما تديش الناس حج انك بتسرخ وشكلك ارهابي ده كلام. ده كلام يقوله الناس افرض أن إطلاق الصواريخ فعلا هو الذي يأتي بهذه المحارق كما يقولون لكن عندما نتكلم أمام العالم وأمام أبنائنا وأمام الأمة نقول إن الطريقة الوحيدة يا مسلمين أن تموتوا فقط هؤلاء الناس يا إخوة القرآن تحدث عنهم ماذا قال قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني في الأعداء في العدو في مرضات العدو يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقول تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يتكله الله تبارك وتعالى عنهم فيقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يغيروا ثقتك ويقينك بمنهج بمنهجك يبقى المنهج عندك مضطرب ثق بما أنت فيه فسبكم بالعكس بالعكس ده ده الأمة الإسلامية مكلفة بأنه أو من صفتها لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك سبكم منهم ليس السبيل الوحيد ان احنا نقول ان الطريق ايوة نحن ندعو الناس الى الحكمة وندعو الناس الى ان يفكروا وان يتدبروا مفيش مانع لكن ان نقول ان الطريقة الوحيدة ان نقطب ما هو يا اخواني ما كانش حد غلب لو من اول لحظة كل الناس ساكتون وانتهى الامر ما كان احد قد, غ... قد يعني قد هزم او ما كانش بقى فيه مشكلة ما كانوا مش يش خلاص مادام سكتين بالعكس أصل كبير في دين الله قول الله تعالى ولا تهنو ولا تحزنوا الوهن الوهن ضعف شعور بال لا بل نصر المسلمين قادم بسبب هؤلاء الذين هم الذين يواجهون ما يواجهون وتلك سنة الله ولذلك من القضايا المهمة جدا ان ما حدش يقول والله ايه يعني طب ما هو لو ما كناش عملنا صواريخ ما كانش لا تفتحوا عمل الشيطان بالعكس لا بد ان تعلموا امرا في منتهى الاهمية ان ما اصابك لم يكن متصورا ان يخطئك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ما كانش فيه في الحسبان ولا في الاحتمال ما فيش ما أن يخطئك اللي ما كانش هيموت بالطريقة دي كان ممكن يموت في حدث السيار عربية مشت اخبط مات هي هي وهذا موت وهذا موت هذا حرق وهذا حرق لا تدري ربما البيت يقع ربما زلزال وقع حصد آلاف العمارات بعض البلاد بدون بدون أسباب لذلك ما أصابكم هذا ما أصاب المسلمين يعني لابد أن تعلموا أنه بإذن الله يقول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فقط واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إنما ما يقدروش يعملوا حتى زيادة عايزين إيه أكثر من هذا الوضوح واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم لم يكن ليصيبك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيادة. لو كنت في السراير في المضاجع لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لغيت الفراش. أوعظ. تفتح عمل الشيطان بكلمة لو كان كذا ولو أبدا وإنما صحيح. نحن بالعكس نحن نضرع إلى الله عز وجل أن يلهمنا الرشاد طبعا في قراراتنا. بالعكس اللهم أرشد الإخوة في فلسطين والإخوة في حماس يا رب العالمين أرشدهم وأنر بصائرهم وعرفهم كيف يعني يصلون دائما إلى القرار الرشيد وعندهم بوشرا من الله. عندهم بوشرا من الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا. عندهم وعد صريح والذين جاهدوا فينا لنهدي سبلنا الهدى يأتي للناس الوقفين على رجليهم الوقف على قدمه مش الملقى تحت أهذية عدوه الذي يقوم بنصر الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي سبلنا ولذلك نحن نسأل الله ويدرعون إلى الله اوعوا نعتمد على قدرنا وعلى قوانا وعلى ثقتنا واعتدادنا بأنفسنا وإنما نثق بالله ونعتد بالله ونقول اللهم ألهمنا الصواب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وندعو الله أن يلهمنا بقدرته الرشد والصواب والسداد والطريق صحيح لكن إن احنا تهتز ثقتنا بنفسنا لدرجة أن نرى عندما يقع بنا بسبب فعل الجهاد أو فعل المقاومة فتضعف ثقتنا في أنفسنا والله يا إخوة أبسط عقاب كان يتم وانا فاكر أن واحد أظن كان وزير دفاع اليهود في مرة وقف يقول يقول انتوا بتتكلموا عن إيه لما قالوا له قالوا انت بتحارب ست دول في نفس الوقت دي سياسة دي بيزعقوله في الكنيست يعني بي بيشخطوا فيه وانت بت... دي سياسة دي بتحارب ست دول في نفس اللحظة كان بيحارب مصر وسوريا والاردن ولبنان وفلسطين و... فوقف الراجل بمنتهى العجرفة وهو يتكلم عن دول مفروض ان دول دي كان يبقى لها سطوة قال بتتكلم عن ايه ان عدد الذين يموتون في في حوادث السيارات في إسرائيل أكثر عددا من اللي بيموتوا في الحروب مع الست دول دي كلها ما بيعفلوش حاجة فلا تتصوروا أنه لو ما كناش عملنا كده كان يحصل كده لا اوعى تقول هذا لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت هو الذي يملك سبحانه وتعالى هذه الأمور أيها الإخوة من الاعتبارات أيضا ولعل أو شكت أن يعني أن أفرد أو أن أخلي القلب من هذه الاعتبارات اللي بتشوشر عليه وتشغله بس أنا حبيت أقول لأن أصلي ممكن اهتزاز اليقين ده في حد ذاته ده مثل ماء النار مية النار تهري القلب الواحد يقول طب لو كان كذا لكان كذا نتركه كذا لا ما فيش داعي لكذا طيب عيشوا تحت الأقدام بقى عيشوا تحت الأقدام لو أن كل إنسان وافق أن يعيش تحت أقدام عدوه عدو برضو كان سيد فرعون وصل لدرجة إنه يؤثر الرجال ويستحي النساء. إنما النهاردة واليهود بيعلنوا الانسحاب من سيناء في انتهاء الجزء هذا من العملية. تشعر بنصر المسلمين. إيه النصر في كده؟ آه نصر كان. ال... أقول لك إيه نصر حتى يكون الكلام واضح. كان اليهود من قبل إذا دخلوا إلى مثل هذه البلاد يجوسون خلال الشوارع والديار. ويمشوا يعرفوا يتحركوا يتجولوا بحرية ويسيطروا أما الآن عجزوا عن أن يستمروا في غزة وعجزوا عن أن يمشوا في الديار وفي وفي البلاد لا بد أن تعلموا ومش عارفين يعيشوا هناك فانسحبوا لأنهم لا يستطيعون البقاء أمة واقفة على أقدامه وما يحدث في في في في أوروبا الآن نتيجة الرسوم الكاريكاتيرية الإحصائية التي ألمحوا إليها ولم أطلع عليها اطلاعا جيدا بعد إن عدد الذين أسلموا في الخمستاشر يوم الأسبوعين الأخيرين في الدنمارك يساوي من أسلم في سنة كاملة الله أعلم إذا كان هذا الكلام إنما ينشرون إن عدد الذين دخلوا في الإسلام في أسبوعين اتنين فقط يساوي عدد من أسلم في سنة كاملة نتيجة هذا انتصار الإسلام حق كن لا ريب فيه ولن يتوقف زي أحداث 11 سبتمبر عدد الذين أسلاموا في أمريكا وأنا كنت والله يا إخوة وأنا أشهد أمامكم اعتبروني شاهد كنت أعتقد أن المسلمين بيبلغوا لطمأنة المسلمين حتى ذهبت إلى هناك وسألت يعني بقول للناس هل صحيح النسبة تضاعفت قال لي لا تضاعفت إيه ده احنا كان لا يأتي إلى مثلا من يسلم إلا مثلا عشر في الشهر أصبحوا 200 و300 في كل شهر في هذا المركز فقط فأنا أشهد بهذا نقلا عن الموجودين وكانوا جامعا ما كانش واحد بيدلني وإنما الناس أعدة في رحبة في رحباء المسجد وأنا بسأل وأجاب والناس تجمع على هذا وأنا أنقل إليكم شهادة فالإسلام منتصر والشهداء يحيون الأمة والذين يسارعون في عدونا هم, هم السبب في, في تركيع الأمة أمام عدوها والذين يقفون على أقدامهم هم السبب في النصر إن شاء الله والذل والضعف الذي نحن فيه هو الذي من رحمه ينشأ النجاح بإذن الله تعالى والفوز والنصر المبين اطمئنوا, اطمئنوا كل ما في الأمر لن يضروكم إلا أذى فعلا احنا قلوبنا اجهدت من رؤية ما نرى لكننا على يقين بالنصر ان شاء الله لذلك الذي احذر منه المسلمين ان المسلمين اول ما بيقولوا يعني انا متأكد اللي سمعوا النهاردة في وسائل الاعلام تلفزيون وصحافة وازاعة ان اسرائيل انسحبت من غزة خلاص تنفسوا الصعدة وقالوا الحمد لله وبدأوا يشعروا بان الدنيا وسعت شوية عندهم هي دي مصيبة المسلمين أنهم يشعرون أنه بمجرد أن تنتهي المشكلة خلاص بيرتاحه بمجرد أن تنتهي المشكلة بيرتاحه لا يا إخوة الدنمارك لما نشرت الرسوم الكاريكاتيرية دي أول مرة قاطعناها حتى أوجعناها وجم هنا وحاولوا يستردوا الأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية أول ما زالت المشكلة رجعنا نتعامل معهم مرة أخرى فعادوا متبجحين أفضع مما كانوا لذلك أرجو أن لا نشعر بهذا المعنى معنى ان بمجرد ما الأمور نرجع إحنا ننام مرة تانية لأنه بمنتهى البساطة نشر رسومه ويسكت نقوم نرجع ننام ضرب وغزة ويسكت ونقوم نرجع ننام ونضرب تاني بكرة بعد أن ت... طب ماذا نفعل هذه هي... هذا هو لقاؤنا الآن نحن الآن إن شاء الله الإخوة عندهم وقفة ويرجعون لنا بعد دقيقة بس عايز أقول بعد إن شاء الله هذا الفاصل اللي هيهدوه أنا هبتدي أجيب إجابة واضحة جدا ماذا نفعل الآن بالضبط ماذا على المسلمين حتى لا يدخلوا النار المسلم الموحد بالله سيعذب في نار جهنم إن لم يتبع ما يريده الله له في هذه الحالة وأنتم تصرخون بالدعاة أن يعرفوكم إن شاء الله سيكون موضوع الليلة ماذا علينا أن نفعل على سبيل البلاغ الوافي الكافي الواضح ليكون كل اللي عايز بقى يحضر ورأة أو ألم اللي عايز يحفظ اللي عايز يسجل المهم أني سأكون واضحا إن شاء الله أسأل الله ذلك حتى تكون الأمور واضحة واخفى أقل من دقيقة إن شاء الله يرجعنا وشكر الله لكم كتاب الله كتاب الله كتاب الله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكر شكرا جزيلا الأخ الكريم مخرج البرنامج على أن هذه الوقفة لا تزيد عن هذه النصف دقيقة لأن الحقيقة دائما ما أخشى أن ينفصل الناس وأن ينعزلوا عن استرسال الفكرة لولا المقيس الإعلامي أيها الإخوة الآن أدخل إلى عمق القضية بوضوح المسلمون صادقون يرون ما يقع فيصرخون بالعلماء وبالدعاء وبالأئمة وبالهداه وبالأساتذة ماذا نفعل كيف نواجه ما هو السبيل أين الطريق وما يليق بنا أبدا أن نزيف الإجابة على المسلمين ولا أن نزور عليهم الإسلام إما أن نكون قادرين على أن نقول فنقول وإما غير قادرين فلا نتكلم في القضية إنما ما نقولش كلام مزور ولا مزيف يجعل المسلمين يتوجهوا شرق هما مطلوب منهم يتوجهوا غرب يتوجهوا منهم مطلوب يتوجهوا شمال علينا أن نوجه المسلمين حيث يرضى الله لهم أن يتوجهوا اللي ما يعرفش يعمل كده يسكت يقول الله تعالى: "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ" بيان كافي واضح مشرق مبين ليس فيه لبس ولا غموض هذا الكلام أقوله لأنه لا بد أن يكون واضحا إنه في شيء اسمه فريضة الوقت فريضة الوقت الوقت ده في هجوم على الاسلام بصورة معينة ما الفريضة يعني ايه فريضة الوقت يا رب وفقني ان الكلام يقى واضح جدا يا رب العالمين يكون واضح وضوح الشمس في رابعة النهار مش عايزه يقى ملتبس يا رب العالمين شوفوا يا إخوة مش اي عمل صالح ليس اي عمل صالح يصلح في جميع الاوقات مش. يضرب المسلمين قسون صلي تمشي يضرب المسلمين قسون صوم تمشي يضرب المسلمين قسون تحجب تمشي يضرب المسلمين قسون نحي السنة يمشي لا في حاجة اسمها فريضة الوقت لدرجة ان في بعض الاعمال الصالحة ها بعض الاعمال الصالحة بتبقى حرام في بعض الاوقات بعض الاعمال الصالحة بتكون حرام حرام في بعض الأوقات فهمني احفظوا يعني إيه زي إيه يعني مثلا البيع والشر الله تعالى قال وأحل الله البيع بحلال إنما في وقت صلاة الجمعة البيع حرام البيع الذي هو حلال بنص القرآن وأحل الله البيع أصبح في وقت صلاة الجمعة حرام الصيام اللي هو قرب إلى الله تعالى لدرجة أن اللي يصوم يوم واحد في سبيل الله ربنا يباعد وجهه عن النار سبعين سنة يعني عمره كله بسبب صيام يوم واحد فقط في سبيل الله الصيام ده لو أوقات بيبقى فيها حرام حرام تصوم يوم العيد حرام تصوم يوم التشريق حرام, حرام الصيام وهو قربة من القربات إلى الله الصلاة الصلاة اللي هي من أعظم القربات إلى الله لها وقت بتبقى حرام تصلي حرام تصلي حرام تصلي آه حرام تصلي فإذا جاءت الشمس لتطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان فلا فيحرم الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس إلا طبعا لمن فاتته الفريضة يعني واحد مثلا العصر المغرب بيتجن وما العصر دي مسألة مختلفة لكن لا تحرم الصلاة في وقت طلوع الشمس وفي وقت نزوله صلاة الاطمئنان اللي هي فيها يعني الاطمئنان يعني وانا واقف كده اصلي واركع واسجد تبقى حرام في وقت صلاة اسمها في الفقه صلاة الطالب والمطلوب انا رجل طيار راكب طيارة وبقى لاحق طيارة العدو وقت العصر هيطلع والمغرب هيدن عليه هسيب العدو يروح عشان أنزل أصلي العصر وأقف و... و... أركع وأسجد لا ليه طريقة أنني وأنا أتكلم في اللاسلكي وأتلقى الرسائل في اللاسلكي وأبوص يمين وشمال وفوق أبقى أصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصل شرقا ستة مش عارف شرق دخل غرب طلع فوق إلحى إضرى بعمل تعالوا من ناحية دي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وبينما أركع فإنني أرفع بصري للسماء وأنا أتابع مثلا دي اسمها صلاة الطالب والمطلوب طب واحد بقى رجل شيخ درويش قال لا لا أنا عايز كده صلي ومطمئن وأركع وأسجد حرام أصبحت الصلاة صلاة الاطمئنان دي طمئنان الجوارح واستكمال الأركان صارت حراما لأن الإسلام ما يعرفش الدرواشة يعرف أن كل عمل صالح له وقته وظروفه التي يجب أن يلتزم به يوم عيد الفطر الصبح حدا وصليت الصبح وعايز اعتكف بقى في المسجد حرام الاعتكاف إلا إذا كنت خرجت لأن الوقت بين صلاة الفجر وصلاة العيد هو وقت أداء ذكاة الفطر الله يعني اطلع من الاعتكاف اه طب افرد قلت لا مش عايز اطلع بقى بعد صلاة العيد مهور الشي الراجل هيجي يصلي معنا العيد بقى له الزكاة بتاعته حرام لازم تروح تدي الزكاة العمل الكسب طلب يعني يعني عايز اقول ان البقاء في المسجد دون زكاة الفطر حرام فريضة الوقت كده واحد تاني مثلا على سبيل المثال كل ما في الامر انه هو بيشتغل لما بطل شغل قلنا له إيه شغل ليه؟ بحسب مرئ من الإثم أن يضيع من يعول يعني أنت عليك وزر كبير أنك مش بتشتغل علشان ت... توفي عيالك وتوكل مراتك وتدخل بيتك فلوس إنما يجي يقول لي والله من المغرب للعيشة كان في عقد لازم أعمله بيعه وشروة فضع عليه صات المغرب وقول له حرام فكل شيء العصر صلاة العصر المسلمين في المدينة قال لهم صلاة العصر الرسول عليه الصلاة والسلام جعل صلاة العصر حراما عليهم إلا في بني قريضة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في قرية على حدود المدينة اسمها قرية بني قريضة طب اللي يصلي هنا حرام الله لحظة واحدة ده يبقى معنى كده إن كل هذه العبادات يعني مثلا في الحج على سبيل المثال أنا عايز أصلي صلاة المغرب بمئة ألف صلاة أو ما أروح أصلي صلاة المغرب في الحرم يوم عرفت طب أنا من الحجيج بصلي المغرب والعشاء في المزدلفة في العراء لا إذن يا إخوة ليس كل عمل صالح كفاية كفء يعني أنك تعمله في كل وقت ده في حاجة اسمها فريضة الوقت الوقت الآن يقول لك ما هو العمل الصالح الآن الذي تفعله الآن لتواجه الظروف التي تتعرض له ما بنألفش لا نبتكر من عندي أدمغتنا ما عندناش مش واحد يميني واحد يساري واحد نحن أصحاب منهج مكلفون به ومأمورون به كويس جدا مش زي لما دخلوا الجماعة بتوع غزو بغداد زمان أم الجماعة الدرويش دول قالوا بس أقول لكم على حاجة بقى تخلي ما فيش مصيبة تقع بالمسلمين لو اجتمعوا قعدوا يقرؤ أحاديث النبي المصطفى المحبوب صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المساجد يقرؤون البخاري حتى دخل التتار عليهم في المساجد فذبحوهم ذبحا وأخذوا الكتب البخاري وغيرها ألقوها في النهر وأصبحت عاملة زي الكبري جسر قنطرة تمشي عليه خيولهم واقتحموا بغداد وشاعة استبغت ماء النهر بدماء المسلمين بخاري اي يا عمي ولا حتى قراءة القرآن تقرأ القرآن الآن يعني عدوك جاء اليك تعتر القرآن طب ما القرآن بيقول تحركوا انفروا خفافا وثقالا جاهدوا بأموالكم في أو أنفسكم العدو العذو جايلك تقول انفروا خفافا وثقالا طب ما تنفر جاهدوا طب ما تجاهد والقرآن جاي بيسليك نغمته حلوة لذلك لازم يكون واضح أن الإسلام ها واضح أرجوكم واضح أن الإسلام عبارة عن إيه عن فريضة الوقت ما يقوله الوقت لك الآن وبالضبط بقى مثل الأمثلة التي ذكرتها لكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما راجل واحد بيتضرب ظلم مش أمة مش شعب مسلم مش مش المسلمين لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة واللعنة هي الطرد من رحمة الله اللعنة هي الطرد من رحمة الله فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه الكلام ده هذا بيتألمين يقال لصحابة ده بيتقل الصحابة بيتقل أبو بكر وعمر وعثمان مش لنا بس بيقول لهم اللي هيقف منكو موقف يبقى فيه مسلم بيتضرب ظلم وهو ساكت. تنزل عليه طرد أبدي من رحمة الله لا يدخله في بعد ذلك في رحمة الله أبدا يا أبو بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي ويا طلحة ويا زبير ويا أبا عبيدة ويا يا اللعنة آه لأنها فريضة في الوقت ما ينفعش واحد زميلي راجل مسلم أخي في الله بيضرب ويعذب أو ما نقول والله أنا أحسن حاجة أعملها دلوقتي إن أنا أحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن أنا أصلي وإن أنا أصوم وإن أنا, أنا أعمله إهدى, إهدى إهدى إهدى الحديث لا يقول هذا يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه ما يسلموش لعدوه أو أنا أسلمه. أقول لكم آية يا إخوة نداء ورد في القرآن أنا كنت ذكرت في الأسبوع الماضي أظن وبعض الإخوة تعجبوا من هذا ذكرت كلمة في منتهى الأهمية قلت إن في مسلمين هيعملوا أعمال صالحة ويتعذبوا في نار جهنم إن شاء الله يعذبون في نار جهنم وأن العمل الصالح مش أي عمل صالح ينجيهم إيه لو أنني أقول لكم نداء في القرآن أوله يشهد للناس بأنهم مؤمنون يقول له مؤمنين وأخره بيقول له بنتم هتتعذبوا في نار جهنم نفس النداء نفس الآيات نفس السياق بمنتهى الوضوح تقرؤون ذلك في سورة التوبة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إحكييتكم ملك كوسال ونائمين على ذنكم ما لكم إذا قيل لكم تحركوا لدينكم وأعملوا من أجل دينكم أنصروا دينكم تحركوا مع الدين انفروا يعني تحركوا في سبيل الله إثا قلتم إلى الأرض كسلامين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ولسأ يقولون يا أيها الذين آمنوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما الله ورجعوا لها في سورة التوبة الآية أولها يا أيها الذين آمنوا أنتم مؤمنين وآخرها يعذبكم عذابا أليما وأنتم مؤمنين آه لأنه مش بالعمل الصالح مش هو متوضى يا حبيبي وصلي والبسي حجاب وأحيي سنة النبي وفي عمل من أجل النهوض بواجب الإسلام اللي هو التحرك في سبيل يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم تحركوا انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ويعذبكم عذابا أليم لما كانت الهجرة في الوقت اللي كانت الهجرة فيه هي فريضة الوقت كانت فريضة الوقت ساعتها هي أن يهاجروا من مكة المدينة قال حديث ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا تقول لي حد من دول لا إيمان لمن لا هجرة له لا إيمان الله طب عمر بن الخطاب أمسك السيف كده وقال الجدع فيكو يحاول يخرج وراء خلف هذا الوادي قال لهم كده قال لهم من أراد أن تفكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي طب لما انت قوي كده بلاشت هاجر ولكنها فريضة الوقت لا إيمان لمن لا هجرة له <تصفيق> والكلام ده بيتقل صحابة يعني الصحابة بيتقل انت هتبقى مش مؤمن إن لم تهاجر في سبيل الله وتأتي صورة النساء صريحة في أنه بردو أولها عن صحابة مش مؤمنين فقط صحابة فاهميني يا أخوانا فاهميني صحابة وأخيرها بيقول لهم مأواهم جهنم وساءة مصيره يقول تعالى أصلا حصل إيه إن كان في ناس من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام آمنوا وأسلاموا وبعدين في مكة ما حبوش يهاجروا ما يدروش يهاجروا قالوا مش هنهاجر بقى احنا لأمورنا ماشية كده ودينا مخبين والأمور ماشية وخلاص حتى جاءهم الموت بيصلوا اه بيصلوا وبيزكوا بيصوموا بيحجوا على حسب ما نزل من الفرائد يعني بيقروا قرآن وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعارفين انه لا إله إلا الله وانه الجنة حق وإنه النار حق وإنه يعني اللي ما يعملش كده يخش جهنم وأمورهم مشي كل ما في الأمر أنهم لم يقوموا بفريضة الوقت أنه يركب جمل ويمشي من مكة للمدينة بس لما جالهم الموت اسمع صورة النساء بتقول إيه عنهم لأني قلت لكم إن ممكن واحد مسلم موحد بالله قائم بالصالحات يخش جهنم وبئس المصير لأنه مش قائم بفرضية الإسلام عليه قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض هو المشكلة اللي بتقع في الدنمارك دي ولا في غزة ولا يمين ولا شمال ولا في بلاد المسلمين العراق ولا سوريا ولا فلسطين ولا مصر ولا الجزائر ولا ليبيا ولا اليمن ولا في أي بلد من بلاد العالم يعني في مشكلة يتقال عليها أحسن من قول الله تعالى في هذه الآية كنا مستضعفين في الأرض كنا بنصلي ما يمنعش الصلاة ولا يمنع الزاكة وكنا محجبات وكنا وكنا وكنا, وكنا أمال إيه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال لهم هذه ليست حجة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها يقول تعالى ها؟ وده بقى المهم ودول يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا صنف واحد اللي مش عارفين يتحركوا اللي هم واحد 90 سنه تسعين سنة مئة سنة خمسة وتسعين سنة طفل صغير امرأة مش عارفة تتصرف الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي هم مش عارفين يتصرفوا. ودول ما يعطيهمش عهد يقول فعسى الله لانه لازم يفحص يفحص وضعه اذا كان صادق في هذا ولا كانت له حيلة يعني لو حتى سنه تسعين سنة لكن عنده وسيلة يتصرف كان عليه ان يتصرف ده لما كانت الهجرة هي فضيطة الوقت فيش حد يعُد. كذلك لما وخل بالك لكن إن أنا الكلام ده كله وكلموك عن آيات تتكلم عن ناس من من الصحابة ومع ذلك بتقول لهم تقول عليهم مأواهم جهنم إذا لم يتحركوا وتقولها وتقول يعذبكم معذبا قليما إذا لم يتحركوا وفي آخر سورة الأنفال يا سلام يقول الله تعالى والذين آمنوا هو ربنا اللي بيشهد لهم بالإيمان الإيمان الله ده مش أنا اللي بقول عليهم مسلم الله العليم بالسرائر والضمائر والخفايا بيقول عليهم دول مؤمنين بس مش ردين يتحركوا للإسلام ولا ينصروا الإسلام ولحاجر إنما هم مؤمنين فيقولوا والذين آمنوا ولم يهاجروا آخر ثلاث أربع سطور في سورة الأنفال والذين أمنوا ولم يهاجروا ملكوش دعوة بيهم دول مش تبعكم. فين ده آه. والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ده احنا عارفين انه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض آه. بس ده لو اتحركوا في سبيل هذه الولاية في سبيل نصرة الدين إنما المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض حاف كده لسواد عيونهم لمجرد أنهم يعني ناس حلوين وبيحبوا النبي لا الذين آمنوا ولم يتحركوا لهذا الدين الولايات تضرب ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وانا ليه بقول لكم الآيات دي موجودة فين هنا أعطي لك على آية في آخر سورة الأنفال وآية في سورة النساء تلاقيها كده بين آية تسعين ومية مثلا في سورة النساء وآية في سورة التوبة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما عشان ترجع للمصحف وتكتشف ان احنا فاهمين الدين غلط ولذلك عندما يكون الجهاد في سبيل الله مثلا هو الفريضة واحد سابه انتو عنده قصص مشهورة جدا زي قصة الثلاثة الذين خلفوا الثلاثة الذين خلفوا دول يا جماعة صحابة مش ناس مش جايين من القرن الحالي ولا اللي قبله دول صحابة مش بس صحابة دول كانوا قد جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهدة كلها سافروا معه وقاتلوا في كل الغزوات وقوموا في غزوة واحدة فقط قرروا ما يتحركوش المرة دي بس المرة دي فكانت النتيجة أن الإسلام أمر بأن يقاطعوا محدش يتكلم معهم محدش يشوفهم محدش يقبلهم محدش يقولهم سلام عليكم محدش يقولهم عليكم السلام محدش يبيع لهم محدش يشتري منهم زوجتهم أرسل الإسلام لهم ألا طلعي من البيت طلعي سيبي الرجل ده فقد ترك الإسلام طلعي بر وراح بيت أهلها وترك الزوجها وحده في البيت ملقا لأنه ترك الإسلام وهي مرة واحدة مش واحد حياته كلها سايب الاسلام يخبط يضرب يقلب ومتصور انه يدخل الجنة لمجرد انه دفع ارشين وبعد كذا ايه ده يا جماعة ما قال احد بهذا الا في هذه العصور النكد المتخلفة اللي عايزين نخدر ندي المسلمين مخدرات نقول له خد الحتة دي اشرب بقى عليها شوية مية برافو عليك فنشأت أجيال لا تقوم بمهمة الإسلام ولا تقوم بواجبه ولا نهنج الناس بهذا أبداً أبداً لأنه ترك الجاد مرة واحدة الثلاث الذين خلفه وهو طول عمره ماشي بهذه الصورة ولذا ما, ما ما يعني كذلك والله أتذكر واقع في منتهى الجمال ولعلي قلتها كثيرا لإخواني في المساجد عندما قلت لهم انه في واحد الرسول عليه الصلاة والسلام اختار كده 3040 واحد قال لهم اطلعوا انتوا هتعملوا الغزوة الفلانية السريع دفاع على الاسلام لانه مواجهة العدوان على الاسلام فجاء قائد المجموعة قال لهم ان شاء الله احنا هنصلي الفجر بكرة يوم الجمعة نصلي الفجر ونطلع برة نعود في النبات في خارج المدينة ثم ننطلق فجاء واحد من المسلمين دماغه كده فكر قال الله وأنامشي دلوقتي وأروح أقعد يوم لغاية بكرة وبعدين سافر طب ما نصلي الفجر وبعدين أغتسل وانزل صلاة الجمعة البس جلبية بيضة وطائية بيضة كده وروه أتعطر وأتطيب وانزل المسجد أصلي الجمعة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وأسمع خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكتحل عيني برؤيته وأصلي وراءه وبعدين أقول له دعي لي وأطلع وراهم ألحقهم وأبت معهم ونمشي وبأنا كسبت أن أطلع الجهاد وفي نفس الوقت صليت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده بعد الصلاة بقى يسلم على الرسول عليه وسلم قال له الله انت مش كنت مع الناس اللي طالعه ما خلفك عن اصحابك قال له لا ما انا ان شاء الله الحقهم وكله تمام يعني هو لم يترك الجهاد هو بس استنى شويه ثلاث اربع ساعات دول فقال له انك لو انفقت مثل جبل احد ذهبا لو انفقت ذهب مثل جبل احد ما ادركت غدوتهم في سبيل الله انهم خرجوا قبلك دا ما تركش الجهاد بس تأخر ومين قال لكم ان مجرد التأخر مش جريمة كبيرة يقول تعالى وان منكم لمن لا يبطئن دا البطء في حد ذاته وعدم المسارعة وعدم الاستجابة بس القضية النهاردة يا اخوة القضية النهاردة ان المسلمين مع قدامهمش امكانية جهاد وانا هوصل لكده انا فقط اضرب لكم المثل اضرب لكم المثل برجل كان من كبار العباد لما تفتحوا الكتب كده تحب تقرأ عن الزهد والرقاء انا مش هقول لكم اسمه انه اسمه مشهور ومش عايز انا إيه افسد على الناس يعني انهم ينتفعون بسيرته فهذا الرجل كان يعبد الله عز وجل ويبكي ويقرأ القرآن ويذكر الله ذكرا كثيرا وكان الناس يقول له دعينا ينصرنا يا عم الشيخ يقول لي يا ربي ينصرك يا ولاد فجاء القائد الفقيه أرسل إليه رسالة قال له يا أنت قاعد في المسجد تعتكف وتصلي وماشي على السنة والطاعة وآخر جمال يا عابد الحرمين يعني يا من تعبد الله في الحرمين عبادة صادقة وصحيحة لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب تفتكي دموع لكن هؤلاء يبذلون الدم هذه فقه المسلمين في شيء اسمه فريضة الوقت ما هو الشيء الذي هو فريضة الوقت في هذه اللحظة ولذلك ولكي أختم هذا أنه الآية وتقرؤونها في خواتيم سورة الصف في خواتيم سورة الصف يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب لبيك، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم، ايه يا أيها الذين آمنوا، وبعدين محتاجين تجارة تنجيهم من عذاب أليم هو مش الإيمان خلاص؟ لا مين قال الكتب؟ ده كلام إنتنا النهاردة بنقول زيفا وزورا وعدوانا على فهم دين الله يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم آه طب بسرعة بقى ده احنا كنا فهمين غير كده قل لنا ما هي هذه التجارة قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون طب مش هجاهدنا طب ماشي مش هتنزف من عذاب أليم وقرأوا كل التفسير في سورة الصف كان حقي جبتلكوا أرقام الآيات بس سورة الصف قصيرة على كل حال. هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ والنهدي زاد هنا هل ادل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم في سورة الصف؟ كلام واضح، كلام واضح، ولذلك يعني أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا أن فريضة الوقت. اللي يروح بقى يسيبها ويصوم ويصلي كلام مهم جدا تصوم وتصلي تقرأ قرآن وتحجب وتكون من الصالحين وتصلي قيام ليل وتدعو الله وتتصدق ما ينفعش واحد يجاهد حتى بدون الكلام ده لا يستطيع ولكني اقول ان فريضة الوقت ان تقوم بما فرضه الله من نصرة المسلمين مش انك تنزوي في زاوية وفي وفي معتكف ولا تفعل شيئا لدين الله وتظن أنك من أهل الجنة لذلك كما قلت دائما لا يليق إطلاقا أن نزيف الناس مفاهيمهم ولا دينهم يا إخوة أنا عايز أكرر اوعى حد بعد هذا اللقاء يخرج يقول أنا قلت لا الكلام الثاني ده مش مهم لا بالعكس ده الأساس يعني من لم يحسن الصلاة والضراعة والصيام والزكاة ومن لم تحسن الحجاب ومن لم يحسن الإيمان والتعرف على الله ومن لم يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يطعه هذا هو الأساس الذي ينطلق منه العمل لكنه ليس كل العمل والعمل الذي أطالبكم به اللي يعمل من غير هذا الأساس بيعمل عمل على غير أساس عمله هيفسد مش هينفع عمل لن يصلح لابد أن يبنيه على أساس من الإيمان والالتزام والطاعة إنما الذي أذكره إنه ده مجرد أساس وأن عليك بعده أن تفعل فعلا عملا في سبيل الله عز وجل وده الفرق في التفكير إن أنا بقول اعملوا ده وغير يقول اعملوا ده ولكني أقول اعملوه وجعلوه أساسا ومنطلقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل طيب نعمل ايه بقى خلاص احنا فهمنا يا مولانا ان لازم في حاجة اسمها فريضة الوقت ولازم عمل في سبيل الله ولازم حركة ولازم ولازم نعمل ايه بقى نعمل إيه؟ لان ما تسبناش وانحنا مش عارفين هنعمل ايه كويس اولا اعملوا الحاجات اللي في ايديك وديعملوها هي مش هي صلب العمل لكن اللي في ايده حاجة يعملها اللي يقدر يبعث إغاثة ونصرة لمسلم في مكان يبعث اللي يعرف يقاطع بضائع اليهود والأمريكان والدنماركيين يقاطع بالعكس ده عمل عظيم اللي يقدر يرسل دواء ويستقبل جرحة يفعل اللي يقدر يعني كل من يستطيع اللي يقدر يضغط على من بيده مقاليد أمور حتى يجندها في سبيل لا يفعل اللي يقدر يتظاهر نصرة مش عارف ليه يعمل اللي يص... من بيده شيء يفعل. يفعل ولكن عليه أن يعلم أنه وهو يغيث المستضعفين وينصر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور أن ديه مش صلب القضية ده اللي في إيده دلوقتي يعني هذا هو ما في يديه إنما إنما وهو بيعمل هذا الكلام يبقى فاهم النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر إزاي وبيهدي إزاي وسنته إزاي وبيرشد إزاي إزاي بقى هقول لك أيها الإخوة الرسول عليه الصلاة والسلام طالما رأى أمام عينيه استضعافا بالغا استضعاف شديد مسلمين بيعذبوا اللي في ايده عمله اللي هي القضية العاجلة ولكنه استمر في العمل المتواصل يعني مثلا جاله خباب ابن الارت خباب ابن الارت جاي يجرجر جسمه على الارض مش قادر يمشي على رجليه لانهم كانوا بيحطوه على الفحم المولع على الجمر المتقد حتى إن الجمر المتقد ما كان يطفئه إلا الودك الشحم يسيل من ظهر خباب بن الأرض فيتشك إنه يعني مي نزع الجمر يسمعون صوته وهو ينطفئ بالودك الذي ينزل من ظهر خباب بن الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام رأى بلال والصخرة العظيمة على صدره الرسول عليه الصلاة والسلام رأى آل ياسر وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام شاف صحيبه وفلوسه كلها بتتاخد منه بيسلب هات كل اللي معاك من فلوس اش انت بتقول لا ايمانا لمن لا هجرة له مصمم تهاجر هات الفلوس كلها عشان نسيبك تمشي رأى كل هذا فلما رأى هذا كله بل رأى نفسه صلى الله عليه وسلم ورأى ابا بكر يضرب بالنعال عند الكعبة حتى ارشي عليه بعد كل هذا ماذا فعل زي ما قلتلكم لم يمنعه عاجل عن آجل ولا آجل عن عاجل اللي في ايده عمله يعني مثلا والله هجروا الحبشة خلهم يهجروا الحبشة عندك فلوس تعتقوا العبيد اشتري بلال اعتقه تقوم تطلعه من من الاسر ومن العذاب كويس عندك فلوس عندك واحد يجيرك واحد يقول خلاص فلان ده في حماية فلا تتعرض له مفيش مانع لكن أنا مش هضيع وقت هو النبي عليه الصلاة والسلام لن يضيع وقتا في أنه يبقى حياته كلها أنه قاعد يشوف وسائل حماية وجمعيات حماية ومؤسسات حماية وظروف حما وإنما اللي في يدك ببساطة إنما ده لا يصرفه عن أن يقيم قوة الأمة الإسلامية لا صرفه هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا وإنما العاجل ده بيعمله لأنه في إيده بسرعة من غير ما يشغله إنما, إنما لا يستطيع لا يفعل ذلك ويترك القضية الأساسية ما هي القضية الأساسية طبعا مع الأسف الشديد أنا الحقيقة ما نشعرف الله أخونا الكريم بيقول لي الوقت خلاص لم يبقى معنا إلا دقائق معدودة ولا أدري إن كنت يعني على كل حال خليني أقولك بعض الأمور ولعلنا نتم في اللقاء القادم وان كنت يعني دايما كنت افضل ان احنا نخلص النهاردة لكن طبعا خلاص فعلى كل حال ايها الاخوة انا الان سبحان الله وقفت عند نقطة الفاصلة اللي هي يعني نحنا نشوف ما هو صلب العمل الذي هو مطلوب من المسلمين اللي هو بقى ليس العمل بالصالحات العادية وليس العمل بالنصرة العادية السريعة وإنما العمل الصالح اللي هو صل بالعمل المطلوب من المسلمين فعلا فأنا لو دخلت فيه هأقطع في الوسط وبالتالي فيش قدامي غير إني أعمل معاك زي ما الجماعة بتوع اللي بيحبوا يشوقوا الناس ويقفوا عند نقطة محددة ويقولونهم خليكم للمرة الجاية فأنا مضطر أعمل كذا لأنه طبعا لابد أن نحتنم الوقت أيها الإخوة نصركم الله عز وجل يا أهل الغباط في المشرق والمغرب نصركم الله ونصر بكم وفتح الله عليكم وفتح بكم وأعزكم الله وأعز بكم وأما أنتم يا إخواني المسلمين في كل مكان فمن هذا الأسبوع حتى الأسبوع القادم إن شاء الله عليكم أولا أن تنووا أننا في الأسبوع القادم سنتدارس ما هو العمل الصالح الصادق الصحيح الذي هو على المسلمين فعلا نية تعلم الإسلام إن شاء الله في المرة القادمة وقد روية أنه مش أي علم والسلام روية أن من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام أن جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام شوف التوظيف للغرض كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة هي درجة النبوة إنما هو يبقى مثل الأنبياء في أنه يحيي الأمة الإسلامية لذلك نمر واحد نياتنا من هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله وإحنا لقائنا يوم الاثنين من كل أسبوع كما تعلمون سالة 11 بتوقيت القائرة بإذن الله تبارك وتعالى نياتنا أننا سنعمل من أجل أننا سنفقه ديننا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين والنقطة الثانية شدوا حلكم في مقاطعة بضائع أعداء دين الله أشعروهم بالثمن الأمة الإسلامية ربع سكان الأرض والأمة الإسلامية هي الربع المستهلك مش ربع منتج معظمهم ضعف في الإنتاج فلو توقفوا عن استهلاك منتجات أعدائنا لضربناهم في مقتل الكلام بقى اللي أنا بقوله ده اللي هو أنا أصلا قاعد أقول اللي بهجمه اللي بقوله ده درجة بس أنا بهجمه أنا أريده لكني أقول إنه درجة تانية أو تالتة أو رابعة إنما أنا أريده فأقول افعلوه حتى الأسبوع القادم فقط وهنكمل برضه بعده من استطاع أن يرسل شيئا ينصر به المرابطين في سبيل الله فليرسل من استطاع أن يغيث من استطاع أن يضغط أن يظهر غضبه لله عز وجل أقيم الإسلام في قلوبكم وفي نفوسكم وفي فضيقكم أيها الإخوة شكر الله لكم وقبل أن أختم اسمحوا لي أن اعتذر لكم عن أمرين مهمين لكن أقدار الله غلابة لازم نمشي كده أولا كنت أحب أن نبدأ في موضوعنا اللي هو إخراج المسلمين من الظلمات إلى النور كيف تم ولكن كل شيء بمعاد وبأوان وبوقته إن شاء الله دامت الظروف هكذا بإذن الله تعالى يأتي الأسبوع بعد القادم بقى لأن الأسبوع القادم سنتضر للتكميل فمعلش نصبر ونخلي أقدر الله نتفاعل مع أقدر الله والأمر الثاني اعتذر لأصحاب الأسئلة والاتصالات وما إلى ذلك وخصوصا عندي بعض الأمور الخاصة بالحياة الخاصة والحياة الزوجية وما إلى ذلك لكن أهو بقدر المستطاع الوقت بقدر ما يكفي أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين شكر الله لكم وأيد الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتاب الله